بسم الله الرحمن الرحيم أرف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه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 والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد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 وأزواجه مطهرة ورضا من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاظفر لنا ذنوبنا فاظفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار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 فإن حادك فقل أسلمت وجهي لله وَمَنِ اتَّبَعَنَّ وَقُل لَّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَرِهْتَدَوْ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون النبئين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم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 ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وظرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تورج الليل في النهار وتورج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وَتَرَكُ رُسُقُمْ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض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 قال يا مريم أنا لك هذا قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين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 وذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله استفاك إن الله استفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون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 وَرَسُولٍ إلَى بَنِي إسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جَئْتُكُم بِآيَةٍ مِن رَب بِكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِن الْطِينِ كَهَيَّةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإذنِ اللَّهِ وَأُبَرِئُ الْأَكْمَه وَالْأَبْرَصَ وَأُحِي الْمَوْتَى بِإذنِ اللَّهِ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 جك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالىو ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتاه الفنج على لعنة الله على الكاذبين إنها دله القصص الحقيق.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 أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حريفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود الطائفة من أهل التتاب لو يضلونكم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 وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجهنّهار واقفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهداهدا الله أي يعطي أحدم مثل ما أتيتم أو يحاججكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله قل إن الفضل بيد الله يعطيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنتار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك أولئك لا خلاص لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب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 ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون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 ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا به ولا تنصرون قال أقررت وما خذتم على ذاركم اصري قالوا أقررنا قال فشهدوا وأنا معكم من الشهدين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 قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أُوتِي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 والله لا يهدي القوم الظالمين اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحو فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم زادوا كفرًا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون.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 قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بأيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا تبغونها عوجا وأنتم شهداء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 ففي رحمة الله هم فيها خاردون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد من العالمين وللله ما في السماوات وما في الأرض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 من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلو عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا دا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيطا وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتار والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أدلة فاتق الله لعلكم تشكرون إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَيْكُمْ أَيُّمِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلاَخٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِرِينَ بَلَى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسويين وما جعله الله إلا بشراركم ولتطمئن قلوبكم به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 ليس لك من الأمر شيء أو يتو بعليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وللله ما في السماوات وما في الأرض يغفر למי يشاء ويُعذبُ مَن يَشَاءُ والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكن الرба الضعف مضاعفة واتقن الله لعلكم تفرحون واتقن النار التي أعدت للكافرين وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنّة عرضها السماوات والأرض أعدة للمتقين الذين ينقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيضة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكر فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَا الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلًا قَلَبَتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبَ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ نَفْسٌ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا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 وما كان قولهم إلا أن قالوا رب نغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رب نغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين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 وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ حُسْنَهُ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتريكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين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 ولي يبتري الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوملت القجمان إنما استزلهم الشيطان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عَفَا الله عَنْهُمْ ان الله غفور حليم يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لا اخوان لهم لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لا اخوان لهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا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 أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضُوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويذكهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ قُلْتُمْ إِنَّ هَذَا قَولُهُ وَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوما قياما ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير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 الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبري بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين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 ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبركم ومن الذين أشركوا أدن كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون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 ولهم عذاب أليم وللله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لا آيات لأول الألباب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 ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنا سيئاتنا وتوّفنا مع الأبرار ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيليه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 لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس البهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله